بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهر قال الشيخ في المكاسب رحمة الله عليه المجاز إما العقد الواقع على نفس مال الغير وإما العقد الواقع على عباضه وعلى كل منهما إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو عباضه أو آخره أو عقدا وقع بين سابق ولاحق، واقعين وقعين على مورده أو بدله أو بالاختلاف هذه العبارة تشير كما شرحه الشرح شرحه الشرح بعد ذلك إلى اثنتي عشرة صورة الأربعة الأولى تشير إليها العبارة في السطر الاول يعني قوله المجاز اما العقد الواقع على نفس مال الغير واما العقد الواقع على عواضه هذه اثنين وعلى كل منهما اما ان يكون المجاز اول عقد واقع على المال او عواضه او اخره اثنين في اثنين اربع فهذه الى هنا اشارة الى صور أربع الصور الأربع ما يلي إجازة أول عقد وقع على ماله إجازة آخر عقد وقع على ماله إجازة أول عقد وقع على القوار إجازة آخر عقد وقع على القوار هذا اما تتمه كلامه قوله رحمه الله او عقد وقع بين سابق ولاحق واقعين على مورده او بدله او بالإخلاف مورده يقصد يعني المال الاصلي مال المجيز هذا يعبر عنه بتعبير مورده او بدله خب معلوم انه ليس هو المال وانما احد بدائله او بالاختلاف يعني واقع بين احد الطرفين واقع على المورد والطرف الاخر واقع على بدل يعني هي هاي اربع صور واقع بين صاحق سابق ولاحق هذا واقع بين سابق ولاحق هذا السابق واللاحق واقعين على مورده او بدله هذا اثنين على مورده هذا واحد او بدله هذا اثنين او بالاختلاف بالاختلاف هو اثنين يعني في وال والمجاز ياهو عقدا واقعا بين هذا عقدا واقعا هذا المجاز قد يكون هذا ال... الذي يجيزه إما أنه على على المورد يعني على المال الأصلي أو بدله فاثنين في أربعة ثمانية إذن ذيل العبارة تشتمل على إشارة إلى ثمان ثمن صغر وشرحه كالتالي أربعة راجعة إلى ما لو أجاز ما وقع على ماله وأربعة راجعة إلى ما أجاز ما وقع على بدل ماله أربعة وأربعة والأربعة الأولى اللي شرحناه ص 12 فاولا اذا الاربعه الاولى هي اللي قرعناها الاربعه الثانيه عباره عما لو اجاز لو اوقع الاجازه على عقد, ما عقد واقع على ماله الاصيبه والعبد وكان متوسطا هذا العقد الذي اوقع عليه كان متوسطا بين عقدين وقعوا على المال الأصلي أو بين عقدين وقعوا على العوض أو بين عقدين بالاختلاف أحدهم على المال الأصلي والآخر على العوض فهذه أربعة والأربعة الثانية الأربعة الثالثة كالأربعة أولى العفوة الأربعة الثالثة كالأربعة الثانية بفرق انه الاجازه وقعت على عقد على العواظم وعلى عقد على المال فهي نفس الاربعه الاولى تتكرر بهذا الفرق ثم يقول الشيخ رضي الله تعالى عليه يقول ويجمع الكل يذكر مثالا كل الاقسام يجمع الكل فيما إذا باع عبده لمالك بفرس ثم باعه المشتري بكتاب ثم باعه المشتري الثاني أو الإنسان الثالث بدينار وباع البائع الفرس بدرهم وباع الثالث الدينار بجارية وباع باع الفرس الدرهم برغيف ثم بيع الدرهم بحمار وبيع الرغيف بعسل هذا المثال الذي ذكره الشيخ أنا أشير في مقام توضيح أن هذا المثال كيف يجمع كل هالأخسام اشير الى جانب من ذلك وما ادري اذا ردت وبعدين نطبق كلها خب نطبق وإلا انا ما ادري ما الذي ادخل الشيخ رحمه الله في مثل من هذا القبيل وخصاب من هذا القبيل على كل حال انا اشير الى جانب من الكلام وإذا أردتم أن نمشي مستمرين في ذلك نمشي غدا وإلا نكتفي بهذا،, بهذا الجانب الشيء الذي أشير إلى هذا أول عقد وقع على مال المجيز هذا في هذا المثال واضح يوم أول عقد وقع على مال المجيز عبارة عن عن بيع عبده بفرس إذا اذا باع عبدا لمالك بفرس هذا اول عقد وقع على مال المجيز اخر عقد وقع على ما المجيز قولو ثم باعه الثالث بدينار هذا العبد باع بدينار هذا اخر عقد أول عقد وقع على عوض ماله بيع الفرس بدرهم هو قال إذا باع عبدا لمالك بفرس ثم باعه المشتري بالكتاب هانخو خب علي على نفس المر ثم باعه ثالث بدينار هم على نفس المار وباع البائع الفرس بدرهم هذا اول عقد وقع على عبض المهد على الفرس وكذلك أنا لقيت مثل في هال المثال اللي ذكره الشيخ لقيت اثنين مما يصدق عليه هذا العنوان باع العبد باع مائع الفرس بدرهم هذا يصدق هذا العنوان عليه هو أول عقد وقع على العبض يعني على الفرس هذا مثال صحر المثال الثاني اللي لقيته بيع دينار بجارية هم نفس الشيء منطبق عليه لأن الأول والآخر قل مو المقصود به الترتيب الذكري لأنما المقصود به الترتيب الرتبي هذا المثال هذا المثال الثالث مثال بيع الدينار بجارية مثل مثال بيع الفرس بدرهم لأنه باع الدينار أيضا يعتبر أول عواض إذا باع عبد لمالكن بفرس ثم باعه المشتري بكتاب ثم باعه الثالث بدينار وباع البائع الفرس بدرهم ربعه الثالث الدينار بجاري هذا أد... ها... هذا يصير اول عقد وقع على على العوض لان الدينار كان عوضا مباشرا لل للعاقل فصار هذا هم اول عقد من الوقعات مهما بيع الدينار سيكون عوض العقد اول يعني اذا الدينار بيع خمس ست لا الدينار لا اخو ما ممكن ان ينبع خمس ست مرات هذا الذي باعه أه... أد... باعه با... با... با... ثم بيع در... بيع الدينار بجارية اخذ الدينار خب الاخير أحدها الأخير خممس سنين الأخير أحدها الأخير الأخير ما يتكرر وإنما هنا تكرر لأنه إحنا كنا في الأول وفي الأخير كنا نبينه أول عقد وقع على مال المجيز هو بيع الفضول لعبد المجيز هذا واضح وآخر عقد وقع على عليه بيعه بدينار فد حموا بعدين اول عقد وقع على على عوض ماله بيع الفرس بدرهم وكذلك بيع الدينار بجارية كلاهما يعتبر اول عقد وقع على عوض ماله لان دينار والفرس مرتبتهما واحده ولهذا صار كل من من عباض هذا كل من بيع هذا العباط بيع ذاك العباط كلاهما يعتبر بيعا لأول العباط كلاهما هكذا يعتبر كذلك للآخر هم بمثالان في داخل المثال حصل في داخل هالفرضية اللي فرضه الشيخ فرضها الشيخ حمى مثلا آخر عقد وقع على أراضي المال هذا صادق على بيع الدرهم بحمار وصادق على بيع الرغيف بحمار لأن الدرهم والرغيف كانا في مستوى واحد بيع الدرهم بحمار هذا باع عبدا لمالك بفرس ثم باع المشتري بكتاب ثم باعه الثالث بدينار باع الفرس بدرهم اهناني. هذا الدرهم صار قبض ثاني الدرهم عوض الفرس الذي هو عوض القبض فصار عوض ثاني بعدين بيع الدرهم بحمار فصار هذا آخر عقد وقع على القبض نفس المنطق ينطبق على بيع الرغيف بحسن بيع الرغيف بحسن هم نفس الشيء ينطبق عليه لأنه باع عبد لمالك بفرس ثم باعه المشتري بكتح ثم باعه الثالث بدينار وباع البائع الفرس بدرهم وباع الثالث الدينار بجارية وباع باع الفرس الدرهم برغيف هذا صار مرتبة ثانية الدرهن برغيف وبعدين بيع الرغيف لعسال صار مرتبة ثالثة فهم صار آخر آخر بيع على العبار خب بعد ذلك وأما بقية الأمثلة هذا اللي أردقول أرد, أرد اختصرها إذا تردون أشرحها قولولي لي حتى باشر أشرحها وإلا فلا بقية الأمثلة كلها أمثلة الوسطية ليست أمثلة الأول والآخر أمثلة الأول والآخر قد يكون بعضها يعتبر هم اخر هم وسط او يعتبر اول ووسط هذا مم... ال اول والاخر يجتمع مع الوسطيه يمكن ان يجتمع و... وذلك لانه قد يكون اخر بيع وقع على اصل ماله لكن اذا قصناه ببيع قبلي على العرب هم صار وسط هذا ممكن لكن لا. لكن الامثله بقيه الامثله ما ممكن أنا داققت فيها شفت ما ممكن فيها بغيت ولن ترث أن تصبح أول أو آخر هي بغيت ولن كلها كلها بسيطة فالأول والثاني بي تداخل مع البسيطة لكن الوسطيات ما بي تداخل مع الأول والآخر هذا بحسب بحسب ما حسبت عندي نفسي طل شفتها شكل شفت يطلع إذا أردت أشرح أشرح هذا غدا وإذا لا لا طبقوا في البيت حتى لا أخذ وقتكم بهذا الترتيب ثم الشيخ رحمه الله يأخذ مثالين ويشرح الكلام فيهما. أولاً ياخذ هذا المثال يقول يفترض إجازة المالك الأصلي لل... لبيع العبد بالكتاب يعني يأخذ إجازة البيع الوسطي من البيوع الثلاثة التي بقعت على أصل العبد هو يختار هذا يذكر هذا يعني بدلاً ما يتكلم عن البيع الأول والأخير بس يتكلم على البيع الوسطي يعتبر على البيع الوسطي بالنسبة للأخير أول وبالنسبة للأول أخير فيختار ينتخب هذا المثال هذا أول ما ينتخبه ويبحث عن كتبه، فيقول رحمه الله أنه لو اجاز مالك العبد الاصلي لو اجاز بيع عبده بالكتاب خب هنا حينما اجاز بيع عبده بالكتاب الشيء الذي هو من اوضح الواضحات هو ان هذا البيع نفذ لأننا أساسا نتكلم على مبنى أن عقد الفضولي ينفذ بالإجازة وهذا متيقنه متيقنه, متيقنه نفوذ عقد الفضولي بالإجازة هذا أنه شخص يبيع مالي ثم أنا حينما أطلع أن هذا متيقن هو بكلام سواء على الكشف أو الناقل هذا المقدار واضح وهو أنه بعد أن امننا بأصل أن بيع الفضولي يتم بالإجازة وهو اجازه بيع عبده بكتاب فهذا كم يبقى الكلام في الأول والأخير يعني مؤخذ مثل مرات بيع عبده بيع عبده بفرس والذي اشتراه باعه بكتاب والذي اشتراه باعه بدرهم خب الذي وقع قبله بطل يقينه وهذا هم يكون واقف يعني الذي باع عبده بفرس هذا بعد ما بقى مجال لتنفيذه من الذي ينفذه أنا المالك الأصلي خل ما اقدر أقدر يعني أنا نفدت بيعه بكتاب خل ما ينبع ما ينبع هذا بشيئين أم بكتاب أم بفرس أنا نفذت بيعه بكتاب فهذا إبطال للعقد الأول يقينة لأنه يجب أن يكون البائع إما مالكا أو مجيزا حتى يصح أليس كذا الآن للبائع مالك لأن البائع ما اشترى إنما انما لان لا البائع مالك لانه من باع العبد بالفرس هذا فضولك هذا خب ما كان مالك هذا الذي يعني على اول من باع عبدي بفرس ولم يكن مالك خب أنا المالك أنا المفروض أنني نفدت بيع عبدي بالكتاب بعد ما أقدر أن نفد بيع عبدي بالفرس إذن بيع عبدي بالفرس بطل يقينا يعني الذي كان قبل إجازتي باطل أما الذي كان بعد إجازتي قد يصح وهو بيع العبد الثالث وهو بيع العبد بدينار قد يصح لأنني حينما نفذت البيع الثاني وجد مالك غير للعبد فقد ذاك نفذه وجد مالك غير للعقد. وهو الذي انضغني كتاب وهو الذي اشتراه بكتاب أنا فصار مالك جديد للعقد فقد ينفذ قد ينفذ بيعه بدينار فالأخير قابل للتصحيح الأول ليس قابل للتصحيح خب هنا يبحث الشيخ أنه خب هذا الأخير يمكن أن يصح لولا يقول على الكاشف لا إشكاله في صحته لأني انا أنا المالك الأصلي حينما نفذت بيع بيع العبد بكتاب تبين أن هذا أبو الكتاب الذي جعل الكتاب ثمنا تبين هذا بناء على الكشف تبين أنه هو من أول من حينما أنا من حينما باع العبد بدرهم كان مالكا اجازتي كشفت ان انه ذاك الوقت كان مالكا فلم لا يصح فمئة بالمئة يصح بيعوه اما على الناقل هنا يجي هذا الاشكال وهو انه تجي المشكله مشكلة انه ذاك الحيث في الوقت الذي ما لم يكن مالك الان ملك تجاه المشكله يقول الشيخ اذا المساله تنبني على بحث سابق وهو مساله من باع شيئا ثم ملك تنبني على ذلك البحث فلو قلنا هناك طبعا بعد كشمك ولكن لو قلنا هناك انه من حقه من باع عشان ثم ملك من حقه ان يجيز فهنا هذا الشخص الاخر من حقه ان يجيز مو انا انما المالك الثاني للعبد من حقه ان يجيز فيكمل بيعه واذا ما اجاز خروج واما ان قلنا انه لا ليس المالك الجديد من حقه أن يجزد طبعا كان مختارنا أنه نعم من حقه أن يجزد في فيما مضى قبل اختارنا أما لو أن أحدا قال لا هذا الذي ملك بعد ذلك ما من حقه أن يجزد فيبطول فالمسألة تنبني على مسألة سابقة هذا هو كلام الشيخ بالنسبة لهذا الفعل ثم ينتقل الشيخ الى مثال اخر هذا المثال الاول الذي اختاره بالنسبة الى اجازه المالك الاصلي لبيع من البيوع الواقع على عين ماله ثم يختارهم يعني هو بس هذ المثالين اللي المال للبحث ثم يختار مثالا لفرض ان المالك الاصلي اجاز بيعا على البدع على ولم يجز بيعا على المال الاصلي انما اجاز بيعا على العرف هذا مثال يختاره الشيخ والمثال الذي يختاره الشيخ هذا يقول بالعفن بعد ما وصل إلى الشيخ بعد ما وصل إلى هنا هذا هذا هذا بحث غد ان شاء الله بعد ما وصل الشيخ الى هنا يستمر الشيخ في نتائج ما فعلته انا من اجازتي لبيع عبدي بكتاب يستمر لتوضيح اثار هذا العمل المالي بيع عبدي بكتاب بيع عبدي بكتاب تبين أنه أبطل البيع الأول السابق وهو بيع عبدي بفرس لأنه ماكو أحد يجيزه ماكو أحد يجيزه إلا أنا وآنا قد فوت فوتت محل الإجازة لأنني أجزت بيع عبدي بكتاب فذلك باطل والأخير قلنا صح بناء على الكشف مأبل ما صحيح وبناء على النقل ينبنى ينبنى المسألة على ما مضى خب يقول فلنرى ما هو أثر إجازة هذه إلى بالنسبة إلى العقود الواقعة على العقاب هل إجازة هذه تؤثر على الموجع الواقع على العقود الواقعة على العقاب أو لا هذا يجب حث الشيخ فيقول الشيخ اما الوقود الواقع على عبض مال المجيز فالسابقه على هذا الحقد وهو بيع الفرس بدرهم يتوقف لزومها على اجازه المالك الاصلي للعبد وهو الفرس يعني يقول يريد يقول ديك خارج عن بحثنا العقود الواقعة على القرض السابقة من قبيل بيع الفرس بدرهم هذا خرج من الحساب بعد انا ما ارى صحفة نعم يبقى انه صاحب الفرس اجي اذا اجي ذاك من حسابنا من هذا ترتب العقود اللي نبحث خرج ص... يجي مالك الفرس يصحح خبدك يدخل مدخلا اخر لا علاقه له بنا اما العقود الواقع على عرض مال المجيس فالسابق على هذا العقد وهو بيع الفرس بالدرهم يترتف لزومها على اجازه المالك الاصلي للعراق يعني يدقون هذا خرج عن مسار حديثنا ما... ما أقدر أسوي شيئا واللاحقة له أعني بيع الدينار بجارية تلزم بلجم هذا العقد نعم أنا عملي يصحح اللوائح التي بطعت على العقد لأنني حينما صححت الأصل فاللوائح التي ترتب علي الصف ما دام أني صححت بيع ال، بيع العبد بكتاب. حينما صححت بيع العبد بالكتاب، والمفروض أن المالك فالم فالمفروض أن المالك الأصلي للعبد قد نفى بيع عبد بالكتاب وهو أنا أنا من نفى في بيع عبد بالكتاب، فصار مشتر القابض بالكتاب مالكا للعبد، فصح للمولى الثاني بيع العبد بالدينار فملك الدينار، وبالتالي صح بيعه للدينار بجارية، يعني كل ما وقعه. من المعاملات متأخر وقعت متأخرة في الرتب كلها تصح بعمله هذا لكن كل ما وقعت من المعاملات على العرض في الرتبة السابقة خرج عن مساره و يمكن ل لشخص أن يأتي ويصححه لكن يخرج عن مسار بحثنا هذا تكملت كلام الشيخ ثم ينتقل إلى, إلى مسألة ثانية يقول الغنفل فلنفترض أنه هذا المولى الأصلي هذا المالك الأصلي نفذ بيعا وقع على قوض ماله ولم ينفذ بيعا وقع على ماله هذا من أفتكر أنه طالع حتى غدا نبحث حتى لا تختلط الأمور.